لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديم والله عليم بالظالمين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 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودر بيع ذلكم خير لكم إن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 من الله ومن التجاره والله خير الرازقين